إدعاة القرآن الكريم من القاهرة الآن نستمع إلى قرآن المغرب القارئ شيخ كامل يوسف البهتيم يتلو علينا من سورة الحج والعلق أعوذ بالله من الشيطان الغديم mm -hmm. One night. What? I love We'll لكل <تصفيق> أمة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>. جعلنا ما <شكل> وبشر المقبتين فَإِذَا وَجَبَ لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد وبشر waத want it in. There's Oh, Screaming. Screaming. Fall well, um...